والذي أحب تجليته وإن كانت بعض العقول سوف تستعظيمه أن من القواعد المحررة عند أهل السنة والجماعة ضرورة ربط العامة بأشخاص تمثلت فيهم العقيدة السلفية والمنهج السليم لما يؤخذ عنهم المعتقد والمنهج بكل تسليم وقبول لأن عامة الناس لا يميزون الصحيح من السقيم فلا سبيل إلى غضبهم على الجادة إلا بارتباطهم بأشخاص تمثلت فيهم السنة ولذلك يقول الإمام قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يحب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس امتحن أهل الموصل بمعاف بن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم أهل البدعة كما يمتحن أهل الكوفة بيحياء تنظر كيف جعل علامة تسنن الرجل محبة هؤلاء وعلامة زيغه بغض هؤلاء وفي هذا وعمثاله ربط للعامة بهؤلاء الأعلام ولقد قررت هذا الكلام فيما سبق في محاضرة عامة فاستنكر بعضهم ذلك وتعاظمه ورماني بتعظيم الأشخاص وتقديسهم وخطب في ذلك خطبة بينما هو وغيره يبجلون ويمجدون صغار الأثنان مما لا يصل إلى كعب هؤلاء العلماء الأجلاء رحمة الله تعالى عليهم والذي أريد أن أوصله إلى هؤلاء وأنثالهم أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقليد ممن لا يسوق له التقليد أما من ساغ منه التقليد فله أن يقلد ليس معنى هذا الدعوة إلى التقليد وإنما معنى هذا إيصال السلسلة إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم متصلا وهذه السلسلة حلقاتها هم أهل العلم هم أهل السنة والجماعة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا اتصلت هذه السلسلة فأخذنا عن علماء أهل السنة وارتبطنا بهم وعلماء السنة أخذوا عن, عن علماء السنة قبلهم وهكذا وصلت السلسلة سليمة نقية إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع يستحق الإطالة والتشعب وفيه شواهد كثيرة من حال السلف رحمه الله تعالى عليهم في ارتباط بعضهم ببعض وأخذ بعضهم عن بعض وحب بعضهم الناس جميعا على الالتزام بشخص تمثل فيه السنة ولذلك الشافعي رضي الله عنه رحمه يقول من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر قال له الربيع بن سليمان تطلق عليه اسم الكفر قال نعم من أبقض أحمد بن حنبل عالد السنة ومن عالد السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم أو نحو هذا الكلام فيما ذكره القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنبلة في أولها في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الكلام من الشافعي ومن غيره ليس المقصود به تبجيل الإمام أحمد وتقديسه لذاته لا وإنما المراد أنه علم على السنة ولذلك كان العلماء يقولون نحن على اعتقاد أحمد بن حنبل ولا أحد ينكر عليه وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة قال إني على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبل العلماء منه ذلك وصححوا معتقده الأخير الذي مات عليه إن شاء الله تعالى فيجب أن نعي هذه النقطة وأن ننتبه لها انتباها كاملا قوية فما دخل علينا النقص إلا يوم أن ضعف ارتباطنا بعلمائنا رحمة, رحمة الله تعالى ميدا وحفظ حيان